زراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يَا يا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أرض فراشا والسماء بناء أو من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 أعدت للكافرين وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أَنَّ لهم جنات تجري من تحتها لنهار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 وأراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين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 امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في أرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في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 أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ Kalar عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العليم الحكيم قال يا آدم ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين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 وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 انفسكم ذلكم خير لكم عند بادئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن وَنُؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ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 وَإِذْ قلنا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا ويرى الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقي موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 أرض من بقلها وقثائها وفومها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 خيري وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ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 وَإِنَّ من الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه لنهار وَإِنَّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ منها لما يهبط من خَشْيَةِ الله وما الله بغافل عما تعملون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 إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون Awaleer, de moon, Allah, de moon, de moon, de moon, de moon, de de فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت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 إلى لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان أبوذ القرب واليتامى والمساكين وقول للناس حسنًا وقول للناس حسنًا وأقيم الصلاة وأؤت الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ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 اي يكفروا بما انزل الله بغيا اي ينزل الله من فضله ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 يود أحدهم لم يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرئيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ولكن لما بين يديه وهدى افضل للمؤمنين من كان ان لله وملائكته ورسله من اجل فإن الله عدو افضل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فليق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 ود كثير من الْكِتَابِ الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند مِنْ من بعد ما تبين لهم الحق وَاصْفَحُوا واصفحوا حتى اللَّهُ الله بيمليه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 وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصال تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل لمن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصال على شيء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 أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في اخيرا عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض أرض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن تبضع عن اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أَوَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينصرون وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنبوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 رَبَّنَا وجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وبعث فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في آخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصي بها بَنِيهِ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وال اسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان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 احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحاججنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب واسباط كانوا هدى او نصارى قل أأنتم أعلم اعلم ام الله ومن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 سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى جراط مستقيم وكذلك جعلناكم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 وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 وَإِنَّ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 ومن يطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 أُولَئِكَ عليهم لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم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 والفلك التي تجذي في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصلي الريح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاج يحبونهم كحب الله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 اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاهَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٍ أو ولا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيِّبَاتِ مَا رزقناكم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كنتم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرُّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ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 أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب دليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القرب وأت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسال وفي اللقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب نليم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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خيف من موص جنفا أو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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن يطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفد فعده من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله, العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقيء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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحشنوا إن الله يحب المحشنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من الرَّأْسِ فِدْيَةٌ مِنْ صيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي البال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 آخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بلث فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رأف بالعباد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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 قل ما أَنْفَقْتُمْ من خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيء، أو وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء، أو وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يودوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أَعْمَالُهُمْ فأولئك حبطت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 فقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعلتكم لا إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يوم ال ولأمة مؤمنة خير من ولا وعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أبي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن يشيتم وقدموا لينفسكم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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم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 فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكي لكم واطهر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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن ترضي منهما وتشاؤل فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما واتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه أشهد وعشرا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 واعلموا أَنَّ الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن أَوْ تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن أَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَنِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَجْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اشطفيه عليكم وزده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه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 فَلَمَّا فَصَلَ طالوت بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبتليكم بِنَهَرٍ فمن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لم مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقلا في صام لها والله سميع عليم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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّادِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتِيهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيثِ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 قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أذني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزا ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ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 اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذ والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذيك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء إن مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 أصابها وابل فاتت وكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها انهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولاستم بأخيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوالباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذل فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفذ عنكم من سجياتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيميهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل وأنها لسرا وعلانية فلهم أجرهم, عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربي واحل الله البيع وحرم الربي فمن جئ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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إِنْ تضل إِحْدَاهُمَا فتذكر إِحْدَاهُمَا دخلي ولا يأبى الشهداء إِذَا ما دعوا